119. قل يا أيها الكافرون 110. لا أعبد ما تعبدون 111. ولا أنتم عابدون ما أعبد 112. ولا أنا عابد ما عبدتم 113. ولا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 116. بسم الله الرحمن الرحيم 117. تبت يدا أبي لهب وتب 118. ما أغنى عنه ماله وما كسب 119. سيصلى نارا ذات لهب وَمَرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَمْلٌ مِّمَّا سَدَّ